حوار بنكهة يهودية. قرر يهود قريضة والنضير غزو المدينة، ولكن بعد إثارة الفوضى بين المؤمنين، لذا طلب حخامات النضير محاورة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء الزحف. يتلخص برسالة بعثوها إليه يقولون فيها أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولنخرج في ثلاثين حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا رحب صلى الله عليه وسلم بالحوار فانتقى ثلاثين من أصحابه حسب طلب اليهود وإلا فلا حاجة لأحد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ثم ركب صلى الله عليه وسلم وركبوا تتمايل بهم رواحلهم نحو المكان المحدد كان الحاخامات على أحر من الجمر لكن لما رأوا الصحابة يصعدون مكانا مرتفعا مع قايدهم ورأوا إجلالهم له وخوفهم عليه واستعدادهم للموت بين يديه قال بعضهم كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله فتشاوروا ثم أرسلوا رجلا وحملوه رسالة تتضمن تعديل للقاء انطلق اليهودي نحو ذلك المكان المرتفع الذي يقف عليه النبي وأصحابه. ولما وصل قال للنبي كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا؟ أخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك وافق صلى الله عليه وسلم فعاد اليهودي إلى حاخاماته يخبرهم بموافقته فتهللت وجوههم ودبت بينهم حركة مخيفة انتقوا ثلاثة من الحاخامات الأقويا ثم أعطوهم خناجر فأخذوها وأخفوها بين أعطاف ثيابهم ثم خرجوا يمشون نحو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحدث خارج حصن نظير أما داخل الحصن وقبل ساعات فتقف يهودية معفة تثق به وتسر إليه بأمر خطير وتأمره بالانطلاق فورا خرج الفتى من باب الحصن وانطلق ينهب الأرض حتى دخل المدينة فقصد ابن أخي المرأة وسلمه الرسالة صعق الفتى وفزك الملدوغ من مكانه وركب نحو حصن النظير في تلك الأثناء كان الحاخامات يمشون نحو نقطة الحوار وكان صلى الله عليه وسلم يمشي نحوهم وفجأة هبط ابن أخي المرأة على المكان فاتجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي فاعترض طريقه وكلمه وعلى الفور استدار صلى الله عليه وسلم مباشرة وعاد إلى المدينة فرآه الحاخامات فأطلقوا أرجلهم يركضون إلى الحصون يرتجفون وينتظرون